ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تكح المشركات حتى يؤمن ولا أمم مؤمنة خير من مشركتي ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار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 والله سميع عليم لا يأخذكم الله باللغ في إيمانكم لا يأخذكم الله باللغ في إيمانكم ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم والله رافور حليم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 الطلاق مرة لف بِمَعْرُوفٍ بمعروف أو تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما شَيْئًا شيئا إلا أي خاف إلا أي خاف حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها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 وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَأَذْكُرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ عِزُّكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلوا فإذا بَلَغْنَا أجلهن نَّفَثْنَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ مَا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 حقا على المحسنين وإن طلقتموهن مِنْ قبل أن تمسوهن وقد فرضتم, وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدت النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبا فانذرا فاذا امنتم فاذكروا الله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجئ متاعا إلى الحول غير إخراج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 فقال لهم الله موت ثم أحيأهم إن الله له فضل على الناس إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا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 ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ ألم ترى إلى الملأ من بني بعد موسى إذ قالوا لنبيهم؟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 وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ